اللهم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم نشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك اميتون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 وَإَِّا عَ ذَهَاابِ بِهِ لَ قَادِرُون فَأَ شَأْنَ لَكُمْ بِ جَدَّاتٍ مَِّ خِيلُِ وَأَعْنَا بَِّكُمْ فِيهَا فَواك كَثِيرَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ بِالذَّهَبِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله انزل ملائكه بما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ انْتِجَاءٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حين قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زوجين اثنين وأهلك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 سُبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنْ مَا تُرَيْنِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۖ وَقُلِ الرَّبُّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن حتى حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ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 قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّن رِّبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ بَدَّ خَذَّتُمُوهُم سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا عَصَوا أَنَّهُم هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُ رَبِّ فِ الرحًَا وَآ تَخَيير الراحِمِين وَقُ رَبِّ في الررحَم وَآ تَخَير الراحمين بسمِ اللهَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزالي فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيرا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 سبحانك هذا بهتال عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم